وَعَلَىٰ أَثْنَاءَ التِّلْذِينَ خُلِفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحَمَهُمْ بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا وظنوا Yeah. MİL <Hands Sugar> <Merkel> ARABİ <hacerlo> <said ,cekako> <voulaisbeeping> zalikâ biânnehum la yusibuhum la Altyazı ولا... كبيرة ولا يقطعون ولا فلو Yeah. Onlar da إلى رجسهم، فزادتهم رجساً إلى رجسهم، وما توم وهم كافرون. ewanayrauna nehum yuftanuna fi مرة أو ثُمَّنْ صَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبُهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُمْ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليك ما فَقُلْ <تصفيق> حَسْبِيَ اللَّهِ الله الرحمن الرحيم ألف لامر تلك آيات الكتاب الحكيم كان للناس عجبا أن أوحي أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إنها بِنْ كُلُّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي ستة أَيَّامٍ فِي ستة أَيَّامٍ ثم تَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ مَا شَفِي أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا ثم يعيدون لِيَجْزِي الَّذِينَ آمَنُوا لِيَجْزِي الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانِمٌ وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً والقمر نُورًا وقدر وقدره مَنَازِلَ لتعلموا عدد السنين ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم Allah'a <gülüyor> يا الدنيا وتنوبها I'm <laughs> وتحييتهم فيها سلاة وأخر دعواهم أن الحياة خير. بالخير لقضي إليهم ما يجلهم فنذر الذين لا ذون ال الشرفين ما كانوا يعولون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظل وجاتهم رسولهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذالك نجزي القوى jinna kum khala'ifa fil